Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nun Wal qalami wa Nun Wal qalami wa Ma ربك بمجنون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك وإن لعلى خلق عظيم وإن كلا لا يمكن نوين فسطوا بصير وينبصرون فسطوا بصير وينبصرون بايكم المفتون بايكم المفتون ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين وَأَعْلَمُ بِمَنْ غَلَّ عَنْ سَدِيْهِ وَهُوَ أَعْلَمُ فَلَا تُطْعِي الْمُكَذِّبِينَ فَلَا تُطْعِي الْمُكَذِّبِينَ ودوا لَوْ تُدِّهِنُ فَيُدِّهِنُ وَالسُّلُو لَوْ تُدِّهِنُ فَيُدِّهِنُ ولا تطع كل حلاثم مهين ولا تسي كل حلاثم مهين ام ماذا شاء بنمي أثيم. من خير مُتَدِّن أَتِيمٌ من الخير مُتَدِّن أَتِيمٌ أو تُلِّن بعد ذلك ذنِي أو بعد ذلك ذنِي أَن إذا تطلع عليه آياتنا قال أساقير الأولين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساقير الأولين تنسمه على الخنقون تنسمه على الخنقون إن نَبْلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ إِنَّ نَبْلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ولا يستثنون ولا يستثنون فقاف على اطائف من ربك وهم نا أصبحت كالصريم فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين فتنادوا مصبحين أنقضوا على حرفكم إن كنتم صارين أنقضوا على حرفكم إن كنتم صارمين فَأَنْقَذُوهُمْ قالوا وهم يتقاتلون قالوا وهم يتقاتلون الا يرقلن انها اليوم عليكم مسكين ان يرقلن ان يوم عليكم مسكين وغدوا على حرب لَمَّا وَأَوْءَا قَالُوا إِنَّا لَقَادُنُ نَذَمَّا وَأَوْءَا قَالُوا إِنَّا لَقَادُنُ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُ ألم أقل لكم لولا تسبحون قال أوسقهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين قالوا سبحان ربنا إنا كنا الظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا صاغين قالوا يا ويلنا لا طَغِي أَنزَل رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنا خَيْرًا مِنَّا كذب كذب ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولا عذاب الآخرة أصغر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات نعيم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 أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ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 ذالك زعيم. تفهم أنهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء، فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. أن لهم شركاء. يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاتِهَا وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاتِهَا وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ اشياء انصام تم حق لله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سارون وقد كانوا يعودون الى السجود وهم سارون يكذب بهذا الحديث أذلني ومن يكذب بهذا الحديث تنستدرجهم من حيث لا يعلمون تنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدمتي وأملي لهم إن Am tasyalum alham? Fahu m mazram muskalun? Am tasyalum alham? Fahu m mazram muskalun? Am al dahum alghib? Fahu yathuhun? فَهُمْ يَدْعُونَ فَاسْتَبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تَكُن كَصَاحِبِ الْفَوْتِ إِذَا نَادَى وَهُوَ مَفْقُودٌ فَاسْتَبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تَكُن كَصَاحِبِ الْفَوْتِ إِذَا نَادَى وَهُوَ مَفْقُودٌ لَوْلا كهُو نِعْمَتُهُم مِن رَبِّه لَنُبذَ بِالعَرَاءِ وَهُوَ مَذمُوم لَكُنْتَ تَغْرِفُهُم نِعْمَتُهُم مِن رَبِّه لَنُبذَ بِالعَرَاءِ وَهُوَ مَذمُوم فَجاءَتْ بِهِم فاجتباه ربه, من فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفعوا ليبلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إن لَنَكْتُولا لِفُونَكَ بِمَصُورِهِم لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وما هو إلا ذكر للعالمين وما